أعوذ م و س ل ل ه النابلسي ل ر ي م للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن ا م و س و ب ع ر ا ل ذ ي ن آ م ن و ا أن ل ه م قدم صدق ع ن د ر ب ه م ق ا ل ا ل ك ا ف ر و ن إن ه ذ ا لساحب ا ل س م و ا والأرض ت في س ت ت ة أيام ا ثم س و ع ل ى ا ل ع ر ش ي د ب ر ا ل أ م ما من ر ش ف ي ع إ ل ا من ب ع د ابنه ذ ل ك م الاسلاميه ل ه ربكم ف ع ب د و ه أ ت ذ ك إليه موسوعه ر ج ج ع م م د ا ل ل ح ق ا إ ن ه ي ب د ا ل خ ل ق س ي ع ي د ه ل ي ي ج ز ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ب ا ل ق ص و ا ل ذ ي ن كفروا ل ه م شراب من موسوعه ش ضياء ا ل ق م ر ر ا و ق د النابلسي ل ل ع ل ذلك إ ل ا ب ا ل ح ق يفصل ا ل آ ي ا ت ل ق و م ي ع ل م و ن إن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 ب إ ي م ا ن ه م تجري ت ح ت ه م ا ل أ ن ه ا ر في جنات ب ل س ب ح ا ن ك ا ل ل ه م و ت ح ي ه م ف ي ه ا س ل ا م وآخر دعواهم أن الحمد أن لله ي ه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 أ و ق ا ئ م النابلسي ف للعلوم الاسلاميه ن اسماء الله و و ن ق د أ ل ن ا ا ل ق ر و ن من ى ق ب ل ك موسوعه لما ل م ظ النابلسي ب ي ت وما و ل ك ن ل ا ل ق و م ا ل م م ثم ج ر ي ن ا س ل ا ف ف ي الأرض من لننظر كيف ت ع م ل و ن و إ ذ ا تتلى ع ل ي ه م آ ي ا ت ن ا ب ي ن ا ا ت ق ل ا ل ذ ي ن للعلوم ا ا ل ا أو ب د ل قل م ا ي ك و ن أن لي ل أ ب د ه من بطاء ن ف س ي إن أ ت ب ع إ ل ا ما يوحى ل ن ي أ خ ا ف إن ع ص ي ت ل ل ع ذ ا ب ي و م الاسلاميه فقد لبثت موسوعه النابلسي ه للعلوم ا ق ن ف ن ممن أظلم الاسلاميه بآياته إنه لا يفلح ج ر م و و ن ع ب د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 إلا أ موسوعه ا النابلسي بينهم ف ي م ا فيه ي خ ت ل ف و ن و ي ق و و ل ن ا و ل ا ن الله آية م ن ر ى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 م ر س و ع ه النابلسي إذا للعلوم ك ج ر بريح طيبة ر و ف الاسلاميه وقعتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان, من كل مكان وظنوا أ ن ه م أ ح ي ط بهم دعوا الله, دعو الله له م ن ن ل و س ن ع ه النابلسي ش ا ك ر ي ف ل م أنجاهم إذا هم ي غ و ا للعلوم الاسلاميه أيها ا ن إ ن ب غ م ت ع ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ثم إ ل ي ن ا م ر ج ع ك فننبعكم بما كنتم م بما م ت ل و ن ن إ م ا م ث ل ا ة ا ل د ن ي ا ك م ا اختلط به نبات الارض مما ي أ ك ل الناس و ا ل أ ن ع ا م حتى اذا اخذت ا ل أ ر ض زخرفها وزينت وظن أ ه ل ه ا أنهم وظننا اهلها انهم قادرون عليها اتى امرنا أ ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون والله ي د ع و إلى ل دار ا س ل ا م و ي ه د ي ي من ش ا ء إ ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م ل ل ذ ي ن أحسنوا ا ل ح س ن و ز ي ا د و ل ا يرهقوا وجوههم قدر س ل ا ذلة م ل ه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 بيننا ب ي ن و ك م إن كنا ع ن ع ب ا د ت ك م ل غ ا ف ل ي ن ه ن ا ل ك ت ب ل و كل ن ف س ما أ س ل ف ت واردوا إ ل ى ا ل ل و م ا ل ا س ل عنهم م ا كانوا ي ف ت ر و ن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 فقل أ ف ل ا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إ ل ا الضلال فانا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على حقت المذين أنهم لا يؤمنون فسقوا هل من شركائكم ا يبدأ ل ل خ قل ثم يعيده ق هل من شركائكم من يهدي إ ل ى الحق قل الله يهدي للحق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 وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أ م يقولوا ن ف ت ر ا ى قل ف أ ت و ا ب س و ر ة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إ ن كنتم صادقين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 وربك اعلم بالمفسدين و انكتبوك بقلي ل عملي ولكم عملكم انتم بريءون من م أعمل ا أ و بريء ما م اعمل ومنهم إليك أفأنت موسوعه النابلسي ك للعلوم م ي و ا ن و ا ل ا ي ب س ل ا ن ي ه الله لا ل ي ظ م ا ل ن ا س شيئا و ل ك ن ا ل ن ا س أ ن ف س ه م ي ظ ل م ويوم يحشرهم و ن كأن ل م ي ل ب و م الاسلاميه ن م قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وانما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أ موسوعه ة ا ل ن ه م ب ا ل ق ص وهم لا ي ظ ل م و و ن ي ق و ل و ن م ت ى ه ذ ا ا ل و ا كنتم ص ا د ق ي ن قل ه لا تملك لنفسي ضرا ولا نفعا إ ل ا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون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 ويقين للذين ل ظ موسوعه ا النابلسي هل إ م كنتم ا ت ب و و ن س ت للعلوم الاسلاميه ب م ع ج ز كل ل نفس ظ موسوعه ت نفتدت به ما الأرض في به أ ر النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ا ل م والأرض ألا إن و ع د ا ل ل ل ه حق و ك ن أكثرهم ل ا ي ع ل م و ن هو و يحيي ي م ي ت و إ ل ي ي ه ترجعون ا أيها ا ل ن ا س ق م ج ه م و ع ة من ربكم و ش ف ا ء ل م ا ب ل ص د وهدى و ورحمة ر م م ل ل ؤ ن ي ن ق ل ب ف ض ل ا ل ل ه و ب ر ح م ت ه ف ب ذ ل ك ف ل ي ص ر ح و ا وخير م ي ن قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله أ اذن لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين يكثرون على الله الكذب يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن الله ل ه فضل على الناس ولكن أ ك ث ر ه م لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا, إلا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه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 الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي ا ل آ خ ر ه لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم أ ل انا إ لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع س الذين يدعون من دون الله شركاء هم إلا إ الظن ن و ه م إلا ي خ ر ص و ن هو الذي الليل جعل لكم ل ت س ك ن و ا ف ي ه و النابلسي ه ر م ص ر ا إ ذ للعلوم ك آ ي ا ق يسمعون ق الاسلاميه و ل ل ه و د س ب ح هو الغني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 إلينا م و ج و ع ه م ثم نذيقهم النابلسي ع ا ش د بما كانوا يكفرون و ت للعلوم الاسلاميه ن نوح ب أ ق ق ه اسماء إن ك ن ك ب الله ي ك م الحسنى م ي وتذكيري ب آ ا وتذكيري ب آ ي ا ت الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم, وشركاءكم فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم لا يكن أ م ر ك م عليكم غ م ة ثم ق ت و ا إ ل ي ولا تنظرون ف إ ن توليتم فما س أ ل ت ك م من أ ج ر إ ن أ ج ر ي إ ل ا على الله و أ م د ت ان أ ك و ن من المسلمين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 ف موسوعه ا ل ي ؤ م ن و ا ب م من ا كذبوا به ب ق ل ك ذ ل ك ن ط ل ع ل ى ق ل و ب ا ل م ثم ع ع ت د ي ن ن ث ب ا من بعد و س ى وهارون إ ل ى فرعون و م ل ئ ه إلى فرعون, وملئه إلى فرعون بآياتنا ف ا س ت ك ب ر و ا و ك ا ن و ا قوما م ج ر م ي ن ف للعلوم م جاءهم ا ا ح ق من ن ن د ا ا ق ا هذا إن لسحر ب ي ن ق ا ل م و س ى ت ق و ل و ن للحق ا م ا ء أ س و ع ه ذ ا و ل ا ي ف ل ح ا ل س ا ح ر و ن ق ا ل و ا أجئتنا ل ت ت ف ن ا ع م ا وجدنا ع ل ي ه ب ا ن وتكون ا ل ك م ا ل ك ء ا ل ر وما ل م ا ل ؤ م ن ي ن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 سيبطله إن الله س ي ب ط ل ه إن النابلسي ل ه للعلوم ه ا ل ه ا ل س ل ا م ن لموسى إلا م ن ق و م ه ع ل ى خوف م ن فرعون و م ل ئ ه أ س ي ف للعلوم في الأرض ا ل م ا س ى ي ا ق و م إن كنتم آمنتم بالله ل ف ع ي ه توكلون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 وبشر المؤمنين. وقال ب ش ر المؤمنين و موسى ربنا إ ن ك اتيت فرعون و م ل أ ه زينه واموالا في ا ل ح ي ا ة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك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 كثيرا من الناس عن آ ي ا ت ن ا لغافلون ولقد بوانا بني إ س ر ا ئ ي ل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا, فما اختلفوا حتى جاءهم العلم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 لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين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 ق موسوعه ي لما م آ ن ا النابلسي ا ا ل ل ع ا و م ت ع ن ا ه م إ ل ى حين ا س ل ا م ي كلهم جميعا افانت تكرهن الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن إ ل ا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماء و م ا الآيات تغني و ا ل ن عن د ر ق و م ل ا يؤمنون ه ل ي ن ت ظ ر و ن إ ل ا م ث ل أ ي ا ا م ل ذ ي ن خ ل و م ن ق ب ل ه م ق ل ف ا ن إني ت ظ ر و ا م ع ك م من م ن ا ل ت ظ ر ي ن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ء ا ل ل ن ا ل م ؤ م ن ى و أ موسوعه ن النابلسي م م ؤ ي ن وأن أ ق للعلوم الاسلاميه ش ر ك ن و اسماء ت د ن د الله م الحسنى ف ع ك ولا ي ض ر وان فعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء موسوعه النابلسي جاءكم الحق ر للعلوم ن الاسلاميه ف إ ن م ي موسوعه النابلسي ي ح ا للعلوم الاسلاميه